والسائلين وفر رقاب وأقام الصلاة وأتّسّكَت والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عهدوا الصابرين في البأساء والضّرّاء وحين البس أولئك الذين صدقوا وأولئك ائكهم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ